أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضارف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون